أعوذ بالله من الشيطان الغجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَإِذَا نُودِيَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرٌّ أَنَّ اللَّهَ بَرٌّ المشركين ورسوله فان تبث فهو خير لكم وان توليتم فعليه انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم عن المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين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 ان الله غفور رحيم وان احد من المشركين اتجارك فاجله حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم ابلهما اننا ذلك بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا ينقض فيكم إلا هو ولا منه يمضون لكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيليه انهم ساء ما كانوا يعملون لا ينقمون في مؤمن الا ولا ذنبه واولئك هم المحسدون فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ فَوْقَ أَمَانَئِهِمْ آتَاهُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَإِنَّ هَٰذَا الْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَا آمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَنْ وَلَّاهُ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاسِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمْ وَاضُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذِئِنَ لَهُمْ وَيَغْفِرُ لَهُمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ والله عليه الحكيم ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يستخفوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليج والله قبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إن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 اجعلت سقايه الحاجه ليماره المسجد الحرام كمن امن كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد فيه سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الضالين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة وأفضل درجة عند الله وأولئك هم الفائزون أبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين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 وامواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن وَمَا سَاكِنُ تَمْضُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَنَاهِ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 ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ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 انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم ما لا وان خفتم عيلتا فستوفيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِيسَى ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ لَا إِلَكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّ يُخَفَّنَ اتخذوا احبارهم ورُهباءهم ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عن لا يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نور ولو كره الكافرون هو الذي arsala rasula bilhuda wa dinil haqq li yuzhirahu لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ يَأْكُلُونَ لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يخزنون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب اليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ آذَابَ مَا كُنْتُمْ لِئَن تُنْفَسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ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 وَقَاسِمُ الْمُشْرِكِينَ كَفَتِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَفَا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يضل به الذين كفروا يحِلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زوين لهم سوء اعمالهم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 ما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا سانصروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرهم شيئا والله على كل شيء قدير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 نَصَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كُلِّمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 ولكن بعدت عليهم الشقاه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمة أذنت لهم لِيَمَنَعَنَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْأَلُنَّكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَن يُجَاهِدُوا أَيُّ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ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 ولو اراد الخروج لاعد له عدة ولكن كره الله بعثهم فسبطهم فسبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضر خلالكم يَذُوقُونَ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ ثُمَّ مَاعُونَ لَه وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدْ مَزُغَ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَبَدَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَمَنْ كَرَّ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ظَلَمْنَا وَلَا تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ تَقْتَرُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُقْبَلْكَ حَتَّنَ تَسْأَمُ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 هل تتربصون بنا الا احد الخصن يمين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بمعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون وَالَّذِينَ آمَنُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّا يَتَقَبَّلُ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا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 انما يريد الله يعذبهم بها في الحياه الدنيا وتذوق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم وَيَحْرِفُونَ مِنَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارًا أَوْ مُدْخَلًا لَّوَELLَ إليهِ وَمَن يَجْمَعُ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 وَقَاتِلِ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ وفي الرقاب, وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِالْمُسْتَضْعَفِينَ فَإِنَّهُ مَا يَعْمَلُونَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 فَإِنَّ لَهُنَّ نَارًا جَهَنَّمَ مَخَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سَوْءَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ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 فَأَنتُمْ تَمْتَعُونَ بِخَلَاقِهِمْ فَالسَّمْتَعُونَ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اولائك خبطت اعمال في الدنيا والاخره اولائك هم الخاسرون الم ياسهم النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم واصحاب مدين والمؤتفقات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 يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن ومتاعكل طيبات في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما واهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا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 مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدا فيسخرون منهم فسخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقَاعِدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْ يُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا وَقَالُوا لَا تُنْفِرُوا فِي الْحَمْلِ قُلْ نُرَجِّي هَنَمَّ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ فَأَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَلَمْ هَوَتْ بِكُمُ الْمَرْأَةُ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 ما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون واذا انذلت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اول الطول منهم وقالوا وَقَالُوا ذَمْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ رَجُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُلِعَ عَلَى كُنُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ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 او كَلْ تَحْمِلُهُمْ قُلْ سَلاَجِدْ مَنْ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَوَلّوا تَوَلّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكُمْ أَوْ مَنْ آ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 قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ, ثم تردون إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 يُطْعِمُونَ الْقُرْبَانَ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَانًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُونَ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ فَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرُ سَيِّئَاتٍ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 لَهُمُ الْمُلْكَ ۖ يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۚ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَنْشِرُوا بِمَا يَعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ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 وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُدْرَةً مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اخْتِفَاءُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّ نَوْعِذُهُ وَعْدًا أَبَدِيًّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَن لَهُ وَعْدٌ لِلَّهِ سَتَبَيَّنُ وَأَنْتَ فِي رَطْبٍ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنَ السَّمَاءِ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى يُخْرِجَ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْضَوْا بِمَا آتَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيَاً مِّنَ اللَّهِ وَعَذَابًا أَلِيمًا وفسهم مع النفسه ذلك بانهم لا يصيبهم وئم ولا نصب ولا مخمقه في سبيل الله ولا يطؤون موطئ يغيذ الكفار ولا ينالون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 ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كفا بَلَوْلَا لَفَرَّ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين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 اَنْفُسَكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا نَكُنْتُمْ حَرِيصًا عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ